هذا من كل بلية وشدة وغم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر اسمه سم ولا داء وهو السميع العليم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هو الأول والآخر والطاهر والباطن فهو بكل شيء عليم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بعدد خلقك بإذنة عرشك برضاء نفسك بنور وجهك بمبلغ علمك بعناية بدرك ببسط قدرتك بحقيقة شكرك بمنتهى رحمتك بإدراك مشيئتك بكلية ذاتك بكل صفاتك بتمام وصفك بنهاية اسمائك بمجنون بجميل سترك بجزيل برك بجمال منك بفير عجودك بتشديد غضبك بسابق رحمتك بأعداد كلماتك بغاية بلوغك بتفريد فردانيتك بتوحيد وحدانيتك ببقاء بقائك بسرمدية أوقاتك بعزّ ربوبيتك بأعظمتك بكبريائك بجاهك بجلالك بجمالك بكمالك بأفعالك بسيادتك بكل بالملكوتية بكسيادتك بالملكوتية بجباريتك بحنانيتك بمنانيتك بعمك بمجدك بعطفك بلطفك ببرك بإنعامك بإحسانك لإحسانك بحقك وبحق حقك أن تجعل لنا شفاء وفرجا ومخرجا من الهموم والغموم والطاعون والوباء والبلاي وجميع الآفات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراهنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وعلى الجميع الأمبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين